لا تَفُذُونَ إِلَّا بِسُطان فَبِأَي آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذذِبَان يُرْْسَلُ عَلَيْكُ مَا شوهَظُم مِن النارَِنُ حَاسُ فَلَا تَ تَصِران فَبِأَي آلَائِ رَبّكُمَا تكذبان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 رَبِّكُمَا مَا تَكْذِبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ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 لَْ يَطمِثهَُّ إِسُ قَبلَهُم وَلا جَ فَبِأَّ آلَائِ رَبِّكُ ماَا تُكَذذبَان كَأَهُ اليَاقُوتُ وَالمَررجان فَبِأَّ آلَ إِ رَبِّكُمَا تُكَذذبَان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 مُدهمَّتَان فَبِأَّ آلَ إ رَبِّكمَا تُكَذّبَان فيِيهِمَا عيْنَ لَِبضَّخَتَان فَبِأَّ آلَ إ رَبّكُ ماَا تُكَذّبان فيِيهِمَا فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان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 تبارك اسم ربك للجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة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 وحور عين كَأَمْثَالِ اللؤلؤ المكنون جزاء بِمَا كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين 112. في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب 113. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من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 ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فما رئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم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 عَ أَنُّ بَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُ شَِكُمْ فيِي مَا لا تَعلمُون وَلَقدَدَ عَِمتُمُ النَّشْئتَأُولَا فَلَولَا تَذكَّرُون أَفََأيتُم مَا تَحرضُون آتُمْ تَزْرَعونَهُ أَمْ نَحْنُ الزارعون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 وَهُو مكُمْ أَنَ مَا كُنتُم وَلهَّهُ بِمَا تَعملونَ بَصير لَ مُلْكُ السَّمواتِ وَالْأَرض وَإِلَ اللهَّهِ تُرجَعُ الأُمُور يُولِجُ الَّلَ فِ النَّهَادِ وَيُولِجُ النَّهَا رَ فِي النَّي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 قالوا بلا ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور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 وَالشُّهَدَاءُ يُعَدُّ رَبُّهُمْ لَهُمْ أَجْرَهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ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 وَأَزَلنَ الحَديدَ فِيهِ بَأسُ شَددَ فيِيهِ بَأسُ شَديدُ وَمَ نَافِعُ النَّاس وَلَعََّمَ اللهَّهُ مَصُرُهُ وَرسُ لَهُ بِمغَيب إِ اللهَّه قَو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 وَأَنزَلْنَا إِلَيْهِمُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً لَّئِن تَدْعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا